يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم أَشُدَّكُمْ أشدكم ومنكم من يتوسى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم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 والدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى الشماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 ودخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسار من لهب ومؤلؤاء ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إِنَّ الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الهاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد ظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا أطهر بيتي للقائفين والقائمين والركع السجود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 وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ لهدمت صوامع وبيعوا وصلواته ومساجد الذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله ما ينصره إن الله قوي عزيز الذين إنكَنَّهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر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 وإِلَّا اللَّهَ نَهَى الَّذينَ آمَنوا إلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذينَ كَفَرُوا فِي مِرَّةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ غَضَتَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ غَضَتَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَلاَجُهُمْ مِنْ عَقِيمِ الْمُلْكُ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 هم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرزقين لا يدخل عنهم مدخل وإن الله لعلم حليم.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 ذَلِكَ بأن الله هو الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو الْبَاطِلُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أنزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّهُ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 إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع رَبِّكَ ربك إنك لعلى هدى مستقيم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 قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أنا رعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون منه لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعونه وإن يسلبهم اللباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز